يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائف فما له مِنْ قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول